اعوذ بالله من الشيطان الرضيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْثَلْنَا مِّنْ قَبْلِكَ فِي <تصفيق> شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 سَمَاءٌ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا ثُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ وَلَ قَدجَ عَن فيِي السَّمهَاائِبُروجَو وَذًََاهَا لَِّ ظِرين وَحَف صْْنَاهامِ كلُلِّ شَيطان الرَّجم إِلَّا مَ لستََكَ السَّمَ فَاءتْ بَعُْوشِهابُ مُ والأرض مددناها وألقينا فيها رواثي وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُم لَهُ بِرَاصِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ رمانو اخيرا بلغنا الى قول الله في علا وهذه الايات ما زالت عن النبوه وايضا عن مجابهه الكافرين للانبياء نزلت الايات تسليه لنبينا صلى الله عليه عندما اشتد الكرب به من افعال اهل مع رسول الله صلى الله عليه من تكبر وتجبر ومن جحود ورد المعجزات الباهرات القاهرات التي تدلهم على طريق الله جل في أولاه وعلى تصديق هذا النبي والتعبد لله الواحد رب الأرض والسماوات مع ذلك جحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوة قال الله تعالى ولقد أرسلنا قبلك في شاع الأولين قد انتهينا منها ولقد أرسلنا رسلا يعني قبلك في شاع الأولين وهذه الآية كما قلنا نزلت تسليئة للنبي صلى الله عليه وسلم وقول الله على ما يتيم الرسول إلا كانوا به يستهزئون وهذه تسليل النبي والاستهزاء بأي نبي كفر والاستهزاء بأي نبي وإن قال لا أقصده يكفر بذلك لأن الله جل فعله قد بيان ذلك في كتابه جليا عندما جاءت القصة بعض المنافقين ومعهم بعض المؤمنين قد تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة الكرام باستهزاء فنزلت فنزل الآيات تكفيراً لهم في كتاب الله جل في علانه عندما قالوا يعني ما نرى من إخواننا هؤلاء هم أرغب بطوناً وأجباً عند اللقاء فلما بلغ الخبر إلى النبي جاءوا اعتباعاً وقالوا والله إنه لحديث الركب ما أردنا شيئا فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فقرأ الآيات قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد بعد ايمانكم لذلك فاستهزاء برسول من الرسل استهزاء بمن ارسله والاستهزاء بمن أرسله كفر يخرج من المله وقد فعل ذلك الله جل وعلا واخرجهم من المله حين قال قل اب الله ياتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد, كفر قد كفرتم بعد ايمانكم كذلك, نسلك كذلك يعني الاستهزاء الذي يقعون فيه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين العمى يقولون في قوله كذلك نسلكه ما المشار إليه فقالوا الشرك الذي هم عليه بأنهم كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه وقيل الاستهزاء وقيل التكذيب والصحيح الرجح في ذلك بأن الثلاثة لا فرق بينهم لأنهم بتكذيبه من الرسول ايضا باستهزائهم بالرسول كفروا وأيضاً بالشرك في قلوبهم قد كفروا وهذا كله منبع الشرك والكفر وهو الاستهزاء أو التكذيب هو كفر وهو شرك لذلك الثلاثة لا خلافة بين التفسيرات الثلاثة كذلك يعني الشرك والكفر والاستهزاء والتكذيب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين فيها دلالة واضحة جداً على في الرد الصريح على المجرم المعتزلة القطرية الذين يقولون بأن الله تعالى لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا وهذه في أدلاء عن الإضلال بيد الله يجل في علا حق قال الله تعالى وأدل الله الله على علم وقال الله يجل في علا حكي أن نوح قال لقومي وما ينفعكم نصحي نردت وننصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم و و و ولذلك نحن نقول بأن الإضلال بيد الله يجل في علا ولكن ليس الأمر إلا عن حكمة وعلم قال الله دهلة فعلاء وأضى الله الله على علم وأضى الله الله على علم إن الله كان عليماً حكيماً يدخل ما يشاه في رحمته والظالمين أعدلهم عذاباً أليم وقال الله دهلة فعلاء ولما زاغوا أزاغ الله يبقى إذن البداية منهم ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وليست البداية معنا أنهم ابتدأوا, ابتدأوا لا البداية بأن الله أزاغ قلوبهم لأنهم ليسوا محلاً قابلاً للهداية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولذلك قال الله تعالى فَأَمَّا ثَمُوتَ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَخَذْتُمْ صَعَيْطُوا الْعَذَابِ الْهُونَ إلى آخر الآيات فإذا في قول الله لله كذلك نسلكه في قلوب المرمين أي نضلهم بذلك وأن الضلال والهداية بيد الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاء وليس الأمر تشاهيا بل عن علم وحكمة فإن الله يعلم المحل القابل ويضع فيه الخير ويعمل المحل غير فقال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وهذه أيضا فيها دلالة وضحة جدا على مسألة مهمة في العقيبة ما هي؟ من, من, كل من, لما كل من أخلص نجا الكفر يقدر على الكاثرين بعلم وحكمة نعم منتاز سلقاه الله في قلوبهم بسبب ما فعله قلوب الناس بيد الله لا يظلم ربك أحدا عملت الاختلاطه ش... جدا محل الكبر جدا يعني وسط الاستفاد الايمان من الصلاه يعني نشوف جهاد مش هذه جهاد مش هذه الاجابه لجهاد يعني اقرب الاجابات للصحيح وما أتى... اتى بها ما أتى بها. كنت اظن انه ساتي بها هذه بيان على دلاله واضحه جدا على ان تلازم الظاهر بالباطن هذه الآية دلالة واضحة جداً على تلازم الظاهر والباطن حتى لو سألتكم أين وكيف لن أجد الإجابة هنا خاص قال يستهزئون وهذه من أفعل الظاهرة وما كانت إلا بما سركه الله في قلوبهم فعبر عما في الظاهر فيه الباطن دلالة واضحة جدا عنه ما أضمر امرؤ شيئا إلا والله سيجعله ينضح على, على, على, على الجوارح وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة بتلازم الظاهر والباطل لا ينفك الظاهر عن باطل بحال من الأحوال قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وسماهم من الإجرام بمكان لأنهم كفروا بالله وبرسوله كذلك سنسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خالت سنة الأولين. لا يؤمنون به لأن الله في قد ختم على قلوبهم ولأن الله في قد طمص على بصيرتهم فلا يؤمنون به الله تعالى ملأ قلوبهم بالفتنة ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فلا يؤمنون لا بالكتاب ولا بغيره ولذلك قال كذلك سنسلكه في قلوب المجمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين وهذه فيها دلاله أيضا على ان سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير وقد قال ذلك صريحا في كتابه عندما قال قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ابدا لن تجد تغييرا ولا تبديلا في سنن الله العلى كما قال وما هم من الظالمين ببعيد لذلك قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين فهو اتباعا لهذه السنة قال لا يؤمنون به اختلف العلماء في المشرق إليه به الضمير عائد على من على النبي صلى الله عليه وسلم أم على القرآن الحق بأن في قوله لا يؤمنون به قال بعض العلماء لا يؤمنون به المشرق إليه هو الرسول وهذا الأسد لأنه أقرب مذكور لما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولقد ارسلنا سيخله على النبي لو ان قد ارسلنا من قبلك في شيع الحورين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يمنون به هذا الرسول فالعائد عليه هو الرسول وقيل القران والحق أنهم لما كفروا كفروا بالجميع وقيله والعذاب ولما كما قلت لا منفدنا ثلاث ولكن الأسد الأصح curs في قول لا يؤمنون به يعني لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ما لما كذبوا الرسول كذبوا بالقرآن لأنهم أصل الرسالة القرآن ولما كذبوا الرسول وكذبوا بالرسالة كذبوا بالعذاب كذبوا بالعذاب قال لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ماذا السنة الكونية التي لا تتبدل ولا, ولا تتغير قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بأن نحن قوم مسحرون هنا الله على يبين أن أهل الكفر طمس الله على قلوبهم وعلى بصيراتهم مهما رأوا من الآيات القاهرات الباهرات لا, لا, لا يؤمنون بها لأنهم في حقيقة الأمر يعاندون يجحدون يتكبرون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هم يعلمون بأن رسول حق يعلمون بأن الله حق يعلمون بأن يوم يوم القيامة حق ومع ذلك يكفرون يجحدون يعاندون لذلك يقول الله جل عنهم على ما هم فيه من كبر وتغطرس قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هذه معجزة قد تحدث لهم كالمعجزات التي تأتي بيد الأنبياء ولكنهم أيضا مع مع ظهور هذه المعجزات يكفرون رايت موسى عليه السلام كم من معجزة كانت لفرعون وقومه وملائه ماذا حدث؟ ازدادوا كفرا على كفرهم وغيا على غيهم والله أعلم بهم قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه من من فضلوا فيه يعرجون هل وما يقولون المقصود به هنا هم الملائكه يعني لو فتح الله لهم باب السماوات ونظروا إلى عروج الملائكه ونزول الملائكه وإذا سجود الملائكه وعباده ملائكه الله جل وعلا في السماء لقالوا إنما سكرت ابصارنا هذا هذا قول جماهير المفسرين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضل الملائكه يعرجون يصعدون أمامهم وهم ينظرون ومع ذلك لا يؤمنون مع ذلك لن يؤمنون قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصحرون التفسير الثاني والذي أميلوا إليه هو قول بعض المحققين قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا هم فيه يعرجون وهذه أئة طرية الدالة أيضا على ما يحدث الآن من العروج في السماء أنت ترى الطائرات كيف تفعل إلي أين تذهب قال فظلوا فيه يعرجون هم الله يعني جعل لهم معجزة يطيرون في الهواء يطيرون في الهواء كما حدث في البراخ أن السلام عرج إلى السماء قال ولو فتحنا عليهم بابا وهذا أبلغ ولو فتح العنين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون انظر إلى الكفر هم هم الذين قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأفطر فأمطر علينا حجارة من السماء قال لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون قالوا إنما سكرت وأيضا قرئت بالتخفيف قالوا إنما سكرت لقالوا إنما سكرت, إن لقالوا إنما سكرت يا سبعين سكرة تشوفوا انظر الخليج جميعا في في يقولون في الفلسطين يقولون مغلقة وفي اليمن نفس الام في, في, في دبي في الإمارات يقولون مسكرة مسكرة يعني مسدود مغلق يعني لغة, لغة عرب قال لقالوا انما سكرت أبصارنا سكرت أبصارنا سدت أبصارنا فيها غشاوة عليها غشاوة وأنهم لا يرون شوفوا انظر قالوا سحرة عيننا وهذا يكون أبلغ هذا الذي يجعلني أرجح القول الثاني في, في قول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون المقصود هم, هم يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون هم يعرجون وهذا يكون أبلغ في التغيان وفي الكفر وفي الجحود أمامهم أمام عيونهم يطلوا على السماء ويقولون سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وهؤلاء ايضا يعني ترا تراهم يقرون بالسحر وهؤلاء المعتزله ينكرون السحر قال فضلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بنحن قوم مسحورون لعدم الاقرار هكذا المتكبرون هكذا المتكبرون يعلمون يقينا اين الحق ويتكبرون عليه ولذلك المتكبر هو ابغض الناس عند الله داله في علا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر يردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبته ولا يباري سبحانه جل في علاه بل خسف في كان يمشي يتبختر في الأرض كأنه الطووس فجعلها يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة إذن فهنا هنا أهل الكفر حتى لو جاءتهم الآيات واضحات كشمس النهار فإنهم لا يؤمنون كما قال الله لفعلها بعدما عينوا النار وما في النار وعلموا العذاب يقينا وصار الغيب شهادة قالوا, قالوا يا ليتنا نرد ولنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل شفوا انظر إلى علام الغيوب ماذا يقول قال ولو ردوا لما عادوا, إلى ولو, ردوا لما عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون قال الله تعالى يعني هنا انا اريد العلاقه بين هذه الايه وادي الايه أرد على جهاد ليست نفسها لا ليست نفسها وبينت ان هي المحل ولو كانت الاجابه عندك بتمامها يا ليس ليس بتمامها بتمامها لبينت يقول الله لا لا في علا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين واحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهابه مبيه ما العلاقة من هذه الآية ومن الآية السابقة <تصفيق> من عظمنا اسمها الخالق وما ذلك هم يكذبون هذه أقرب أقرب ما تقول للإجابة وفقت وجهة نفس الأمر أقرب ما يكون للإجابة وفقت نعم هذه العلاقة بينهما هو الله جعال قال, قال لا تعرجون بل هناك آيات باهيرات تثبت العروج لما العروج للسماء لما فتح باب السماء والعروج فيها لما آية من الآيات على مثلها يؤمنون الله جعال قال كفاكم هذه الآيات كفاكم هذه الآيات الباهيرات الدل على رب الأرض والسماوات فمن هذه الآيات العظيمة على ولقد جعلنا في السماء بروجاast، وزي النهى للنظرين، <تصفيق> ولقد جعلنا في السماء بروجاق، إذن هنا الله تعالى قال يكفيكم هذه الآيات الدالات على رببية رب الأرض والسماوات، من هذا الذي تره في العالم العلوي، ولقد جعلنا في السماء بروجاً، وهذه البروج كانت قصور، وقيل البروج هي منازل النجوم، ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للنظرين بروجاً هي منازل النجوم منازل النجوم وهذه من آيات الله العظيمة وهذه من أبهر ما تكون آية للإيمان بالذي فطرها والذي أبدعها والذي جعل تناسقها دال على ربوبية الله جل في علا وجود الله جل في علا لذلك يعني لما قالوا على دلال ربوبية يقول ابن يقول, يقول وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ هل تحتاج الشمس في النهار تحتاج دليل؟ يعني كما قال وهل يصح في الأدهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل النهار لا يحتاج دليل ولذلك الإمام الرازي كان حول كوكبة عظيمة من طلبة العلم وامرأة عجوز تمشي فنهروها والسعي لهذا أفسحي لهذا الشيخ قالت ومن هذا فقالوا هذا الرازي قالت ومن رازي قالوا عالم من العلماء فأرادوا أن يبينوا لها فضله قالوا أتى بألف دليل على وجود الله فابتسمت كأنها تسخر وتقول وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ إذن يالله يا رعلا يقول لا تعرجون ولا تعرج الملائكة أمامكم, أمامكم أنتم ترون آيات الله البائرات في السماء ولقد رعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين وزينة السماء الشمس والقمر الشمس والقمر وجعل الله الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم كما قال الله جل في تي... الشمس... تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال الله جل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهارة آيتي... خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وقال الله تعالى وجعلنا ليل ونهار او وجعلنا ليل ونهار في سوره الاسراء وجعلنا ليلة, ليله خلفه للنهار لا سوره الاسراء اينا وجعلنا ليلها نهارا ونهارها ليلا ايتين فمحونا ايات الليل وادعنا ايات النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدادات والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فكلها ايات باهرات تاخذ بالقلب وباللب وتلمع لمعانا في الفلعين يعلم المرء منها أن الذي نسقها وان الذي ابدعها هو الله جل في علاه لذلك قال العربي ارض ذات فيجاج بحار ذات امواج ذات تدل على اللطيف الخبير نعم. قال ولقدر عنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم حفظها من كل شيطان الرجيم قد ورد الأدلة والأثار على أنهم كانوا يسترقون السمعة وكانوا يسترقون إلى السماء الثالثة على ما قال بعضهم وإن كان هذه ليست فيها دلالة واضحة لكنهم كانوا يسترقون السمعة وما كانت الحراسة مشددة على أبواب السماء حتى بعث النبي صلى الله ضيق عليهم في ذلك فلما يسمعوا لقبر السماء قالوا حدث أمر جلل يضربوا مشارق الأرض ومغربها فلما ضربوا مشارق الأرض ومغربها استمعوا القرآن فهنا وصفهم الله جلال في علاء وإصصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطه فلما قد يولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا الناس سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي الحق إلى طريق مستقيم قالوا هذا الذي الذي منعكم عن خبر السماء هذا الذي منعكم عن خبر السماء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انهم, أنهم كما قال الله وبين النبي ذلك كما قال الله جعل أنهم إذا أرادوا استراق السمع تأتيهم الشهب فتقتلهم كما قال الله جل في علاء إلا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين وكما قال الله جل في علاء صف صفة في الزجرة فالتالث ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماء والعرض وينهما ورب المشارخ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب هذا الأصل ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعني يجرؤون على ذلك يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يسترق المسترق السمع بخط القلم أو صريف الأقلام فيأتيه الشاب يقرقر في أذن من تحته حتى يقرقرها في أذن الكاهن فالكاهن يجذب مع مئة كذبة كما دخل عبن صياد وقال له خبأت لك خبيئة قبلها قال ما يأتيك قال يأتيني صادق وكاذب فافتسم النبي وقال خلط عليه من مسترق السمع قال خبأت لك خبيعة قال الدخ الدخ ما قال الدخان الشهاب جاء إلى مسترق السمع فقاتله قبل أن يقول الدخان قال الدخ فوقفت عند الدخ فوقف عنده إلى من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وأن الله حفظ السماء وخبر السماء من الجن لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم الفوايط المستنبطة من الآيات الرد على الفلاسفة الرد على الفلاسفة من وين بقى الرد على الفلاسفة الفايدة الأولى الرد على الفلاسفة نعم والله نعم الشهب التي نراها هذه دلائع يريدون استلاق السمع فتأتيهم للشهب وهي آية من آيات الله رد على الفلاسفه من وين ها كيف ممتاز ولقد ارسلنا طمعش ولقد أرسلنا. ارسلنا لما لانهم يرون بان النبوه مكتسبه, مكتسبة. والحق انها هبه من الله جل في علاه الله الله من الملائكه رسلا ومن الناس فإذا وبقي الله على كل شيء قدير بيده الهدى والإضلاف بيده الهدى والإضلاف سولاً لله لا تتبدل ولا تتغير من أضل الله فلن تجد له هدية من أضل الله وتمس بصيرته فلن تجد له هادية مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله جل في علام وغد جعلنا في سماء بروجا وفي أسنة فضلوا